إن الذين يكثرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكثر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أَلاَ إِلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهينا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 يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتابابِ أَ تُنَزِلَ عَلَيْهِم كِتابَب مَِ السَّمَِ فَقَدْ سَأَلُ مُسَ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقالَاوا أَرِنَ اللهَّه جَهْرَةً فَأَخَذَتْ بُمُ الصَّعِقَةُ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 قُورَ بِمِي سَاقِهِمْ وَقُلناَا لَهُم دُخُلُ الْ البَابَ سُجَّدًا قُلنَا لَهُم لاَا تَْدُ فِي السَّبْتِ وَأَخزْنَا مِنهُمْ مسَاقًا غَنِيظَ فَبِمَا نَقُغُهِم بسَاقَهُم وَكُثِْهِم بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْ لِهِمُ الأأَم بِجَاء بِغَيرِ حَقّ قَوْلِهِمْ قُلوبُنَا غُلْف بَلْطَضَع اللهَّهُ عَلَيهَا بِكُصِْهِمْ فَلَا يُؤمِنونَ إِلَّا قَلِيلَ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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَلَقَدْ نَاقَتُوهُ يَقِينًا بَدَّرَتْهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَآخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ أَنذَرْنَاهُ عَنهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 لَئِن كَسَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِن داوود ذكرا لرسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك ولكن الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لَئلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ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 ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه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 وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصنوا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما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 فإن كانت أسنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَظِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْثُوا بِالْعُقُودِ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 الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَذُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ İnnə alləhə şədiyidu l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 وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضقر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لَكُمُ الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما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 وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكثر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم الغائط أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور. يا أَُّهََّزينَ آممَن كُن قَللَّ مَِ للَِّهِ شُهَدَ أَبِ قِسقُ وَلَا يَنجْعْرِمَكُم شَنَآن قَوْمِ عَ أَلَّا تَعدِلوا إِعدِلُ هوو أَقُضُ لِ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا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 وَلَ قَدَ أَ قَزَ اللَّهُ مِسَاقَدَنِي إِسْْرائل وَبَعثْنَا مِنْهُ مُسْْنَي عشَرَنَ قبَ وَقَالَ اللهَّهُ إِّ مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلن فِيهَا جَنَّاتُ نَعِيمٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تَبِيمَ مَا نَقضُوهُ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا به وَلَا تَزَانُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأورينا بينهم العداوة والبوضاء إلى يوم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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ نُبِينٌ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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ إِنَّ صَارَا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّن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 لله على كل شيء قدير واذا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء واجعل لكم ملوك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 قال رجالان من الذين يخشون ان عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غانبو على الله فتوكلوا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 وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إلا الذين تابوا مِن قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا وَالَّذِي وَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تَقُبِّلَ مِنْهُمْ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 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن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 وَمَا أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها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 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا بِفْسِ وَالعَينَ بِالعَينِ وَالْأَنثَ بِالْأَن فيِي وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسَِّ بِالسِّ وَالْجُرُ حَقِ الصَّ فَمَنْ تَصدَدقَ بِه فَهُو كفارة له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 وَآتَيْنَهُ الْ الإِجِلَ فِيهِ هُدَن وَنُورُم وَمُصَدِّ قَلِّمَا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدََّ مَِْضَةَ للِمَُّق وَالْيَحْكُمْ أَهْلُ الْ الإِجِلِ بِمَا أَ زَدَ اللهَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا صدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 كَمَا عِنْدَ ظَنِّ مَا أَنْزَلَ إليك فَإِن تَوَلَّ فَاعْلَم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ فَأَرْكُمَ الْجَاهِلِيَّةَ يَبُون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِينُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضا سَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الوالبون يا واتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم نؤمنين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 إِلَّا هُوَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَسْؤُبَةً ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبدت الطاغوت اولائك شر مكانا واضل عن سواب السبيل واذا وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحد لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فقالت اليهود يد الله مغلولة غُلَّت أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُزِيدُ نَفَقًا كطو يا نن وكفر والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا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 وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَضْلِهِ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ اقْتَصَدَتْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولَ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ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 ولا يزيدنك كثيرا ممنه ما انزل اليك من ربك طويا وكفرا فلا تاس على القوم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 لقد قدأَْ خزْن مِي سَاقَدنِي إِسْْرُائلَ وَأَرسَلن إِلَيهِم رُسُلَ كلُل م جَ بِمَا لا تَهُو أَنْ فُسُهُم فَيق كَذذَّبُ وَفَق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 فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ لَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَةٍ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 ذلكلِكَ بأََّ مِنْهُمْ قِّسينَ غَرُحبَانَ وَأََّهُ لاَا يَستَك بِرُون صَدَكَ اللهَّهُ